حبيب عليه الصلاة والسلام أعطى كل مخلوق من مخلوقات الله حق الله سبحانه وتعالى صخر لنا الحيوانات في هذا العالم أكللا ركوببا ووزينة إلى غير هذا رف أن النبي صل الله عليه عليه وسلم المستوى في فهم التعامل مع الحيوان من مستى الرق العام إلى مستوى الجن والنار. أخبرنا صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة دخلت النار بسبب هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وأخبرنا أن امرأة من بني إسرائيل كانت بغيا زانية عاصية دخلت الجنة بسبب كلب كان ضمآنا ف نزحت له من البئر بخفها شيء من الماء فسقته فغفر الله سبحانه وتعالى لها كان أن حبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقتني بعض الحيوانات فكان يحب الخيل وعنده خيول وكان عنده من النوق والإبل وكان يحب الشياه ويأمر باقتناء الشياه ويذكر أن في ذلك بركة وكان عليه الصلاة والسلام عنده حمار يركب عليه وعنده بغلة يركب عليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يحسن إلى خيله كان يلف شعر ناصية خيله على إسبعه ويقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة مرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم فمسح بكمه عين خيله وأنفه فتحجب وقال نصر ماذا تفعل بكمك قال ان جبريل جاءني فعاتبني في الخيل فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوماً في وجهه يعني موضوع له علامة في وجهه فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا بالحمار شو الى حد الطرد حد من رحمة الله بسبب التشويه فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشوه الحيوانات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل ظهور الدواب مجالس يجيد يجلس, يجلس اثنان فوق ظهور الدواب ويتكلموا بغير حاجه لما راى بعض الناس يحمل على الدابه اكثر من طاقته ناه جاء الجمل الى النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلما وقف عند رسول الله درفت عيناه بالدموع فجاء صاحبه يهرع يجري وراءه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على راس هذا الجمل ومن وراء اذنه يتحنن حتى على الحيوان كيف يمسح على جانبه على على اذنه وعلى راسه وقال لي صاحب الجمل ان هذا الجمل يشتكي من كثره العمل وقله العلف تطعمه قليل وتعمل عليه كثير فبعنيه قال يا رسول الله اعطيك اياها قال بل بعنيه فاشتراه رسول الله واطلقه لما جاءت تلك ال اليمامة ذلك الطائر يحلق فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله من فجع هذه بصغارها رد عليها صغارها كان بعض الصحابة أخذ فراخ هذا الطائر فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الطائر فراخه فكان من حقوق الحيوان أن لا نؤلمه بأخذ صغاره من تحته ونزع صغاره من تحته نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل الحيوان هدفا الحيوان هذا ليس لعب أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائر الذي يقتل ولا يؤكل يجأر إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عنده ديك وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن سب الديك بل ينهى عن سب الحيوانات كلها قال لا تسبوا الديك فإنه يذكركم بالصلاة يوقظكم للصلاة والمرأة التي سبت الناقة قال لهم أخرجوها من القافلة فإنها ناقة ملعونة نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن التحريش بين الحيوانات مثل ما يفعل بين الديكة وبين أثيران وبعض الحيوانات ونهى عن أذيتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونهى عليه الصلاة والسلام عن اقتناء الكلب إلا إذا كان لصيد أو لحراسة وأخبر أن من اقتنى كلبا نقص من أجله كل يوم قراطين من الأجر هناك بعض الحيوانات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها لأنها فواسق لا تأتي إلا بالأذى وهي الغراب والحدأة والفأرة والوزغه والكلب العقور والعقرب هذه لأنها تحمل ضررا للإنسان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حتى في ذبح الحيوان امر بالاحسان فيما سخره الله تعالى لنا حتى انه نهى الرجل ان يجر الشاه من بين اخواتها بقدمها بساقها بين اخواتها او ان يذبحها بين اخواتها مراعاه لخوف الحيوان من هذا الامر إلى هذه الدرجة وصلت عناية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه بعض من معاملات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الحيوانات التي تدل على الرحمة والرفق والشفقة التي ينبغي أن نتابعه فيها حتى نعرف وجها جديدا في حياتنا من وجوه الاتباع لسيدنا رسول الله فنعرف معنى جديدا من قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله